موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء هي يوم إذ والملك على أوجاعها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانيا يوم إذ ترضون لا تخاف منكم خافيا فأما أن أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أمقرأوا كتابيا فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظنأت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة في جنة عالية قطوفها دنيا كلوا واشربوا كله بما أصنبتهم بما أصنبتهم في الأيام الخالية وأمّا من كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أُت كتابيا فيقول يا ليتني لم أُت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليت كانت القاضية يا ليت كانت القاضية يا ليت كانت القاضية ما أONA عني معليا هلك عني سلطانيا خذوه خذوه خذوه فقل ثم الجحيم صلوا خده فضلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درع سبعون ذراع ثم في سلسلة درع سبعون ذراع فسقوا إنهم لا يؤمن بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وَلَا يحط على طعام المسكين له الْيَوْمَ له حَمِيمٌ وَلَا هنا إِلَّا مِنْ طعام لَا من وسليم لا يأكله